عسرين على موقع دي جي كيمو مو دوت كوم. شكل من أول نصر الحب من أول نصر القلب. وبيرقص كله سوا سوا سوا ويدق اد نغني يا نال هواءك انا الهوا جن من يا اما حكيولي عنك يا هوا حكيولي قصصه وحكايات قلب اللي في عمره ما فتح بابه بابه من أول نظره يرمي لك حاج من الشباب لرمي لك حاج يا ما حكيولي عنك يا هوا حكيولي قصصوحك يا قلبي اللي فع عمره ما فتح بابه بابه اول نظره يرهمي لك حاله من الشباك لعبه من اول نظره شكلو من اي حصريا على موقع تيجي